قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب مقال وقتلهم الأنبياء قال الله تعالى مسأل الذين حمروا التوراة من بني هذا ذم اليهود حاول الله تعالى هذا الشرف العظيم وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا نعم وجعلهم ملوكا وأتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين فوقتوا التوراة رجالك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لموسى عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل أنت أنت الذي خط الله لك التوراة بيدي استفاك برسائله وخط لك التوراة بيدي قال نعم فالله ده فقام منع, منع منعهم منحهم فهم الله جل, جل فعلاء التوراة ليعملوا بما فيها وجعلها لهم قائدا فإن تمسكوا بها أكلوا من فوقهم أو من منهم أو من فوق الأوسيهم وتملكوا الناس لكنهم حرفوا الكلمة عما وضعوا وشروا وشروا الكتابة بزمن بخص دراهم معدودة بسم الله عليكم رواء أزادك الله أدبا يا زهراء فلم يعملوا بها حملوا التوراة وعلموا أنها من الله وأن الله جل جعلها قد صدرهم على الناس بها وخط لهم التوراة بيده ولكنهم والعياذ بالله قد أبوا على الله جل في علام في القياد والعمل لدين الله جل في علامه فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني الحمار لو حمل كتبا وهذه الكتب من أغلى الكتب ومكانة وفضلا فإنه لا يعقل ماء فهو ما يعقل ما يعقل ما يعني ما يعقلون عنها شيئا يحملونها ولا يستفيدون منها كما وصفهم الله جل وعلا ورائك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون كالأنعام هم أضل وأولئك هم الغافلون وقد وصف الله عالمهم قال واو بطال من الذي اتيناه آياتنا فانصرخ منها ولو شئنا رفعناه بها ولكن هو أخلد على الأرض والتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وقال الله تعالى إسمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قال الإمام أحمد رافع مستديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسارة والذي يقول الأخي انصت فليست له جمعة سلام الله في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفار فانظر كيف أسوأ المثل الذي درب لهم لأنهم لم يعني حملوا الكتاب ولم يعملوا به لم يعقلوا ما فيه ولم يعملوا به والرباني الحق هو الذي يعمل بالكتاب الذي يتعلم الكتاب فهو ينقشه على قلبه فيتقنه ثم يتعبد به ثم بعد ذلك ينشره بين الناس هذا الربدين مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا قوم القوم شوف كان اخس من الحمار مكانة لان الحمار يوم القيامه سيكون ترابا فان كان ترابا لا يعذب اما هؤلاء سيخلدون في نار جهنم يتساقطون فيها نعوذ بالله من الغزوان وذلك قال مثل ذلك بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أتتهم الآيات والبرهين تطرا لكنهم كفروا بها وجحدوها ولذلك بعد ما استيق... هذا بعد ما استيقنوها كما فعل فرعون وقوم الله تعالى قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنته أنفسهم ظلما وعلو و... اللهم الله أمين الله جزاكم الله خير رد الله وقال الله عن فرعون قال موسى له قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض وإني, وإني, وإني لأظنك فرعون مذبورة والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الظلم الاكبر ظلموا حجبوا أنفسهم عن طاعة الله دلالة فعله حجبوا أنفسهم عن الاقرار بآيات الله دلالة فعله حجبوا أنفسهم عن النجات لأن الله دلالة فعله سيعذبهم عذابا أريمة ومالهم إلى جهنم خالدين فيها فبأس مسألة المتكبرين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء قل. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء ولا يمدون الناس تمنوا الموت أن قدم صادق أي وهذا نداء لليهود إن كنتم تزعمون أنكم على الهدى حقا لذلك قال يا الذين هادوا إن كنتم حقا تزعمون أنكم على الهدى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الضلال يا رب على اخلصها الوجه الجميل كل وش في سمراء ما عندكم ان الله اغلقوا المساجد اعوذ بالله من غضب الله الناس لا يفرون اسمعوا الحلقة حلقه اليوم أنا تكلمت فيها لعل الناس يفقهون ما وراءها اللهم امين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أنتم أولياء الله أنتم من يتقرب إلى ربي جل وعلا أنتم ممن رفعكم من الله جل وعلا أنتم من يحارب الله من أجلكم من عاد لي وليا فقد آذنتوا بالحرب طيب إن زعمتم ذلك أنكم أولياء لله وانا محمدا على خطأ وأنت وعلى الضلال وأنتم على هدى فتمنوا الموت لتعروا أنتم أهدى من ملة محمد أم محمد صلى الله عليه وسلم هو الأهدى من ذلك فادعوا بالموت على الضال من الفئتين هذه المباهله المبهلة كانوا قال فبهلوا فبهلوا إن كنتم صادقين وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا المبهلة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نعبد ألا نعبد الله والمباهلة أمر جلل ولذلك الأحبار اليهود كانوا يخشون عن أنفسهم ذلك والنصارى علموا أنهم لو خرجوا ما رجع منهم أحد لو خرجوا ما رجع منهم أحد قل يا أيها الذين هادوا أنتم زعمتم أنكم على الهدى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فإن كنتم على الهدى وأنتم أهدى الطائفتين وأهدى الفئتين فادعوا الله تتفعلها أدعوا الله بالموت على الضال منكم من الفئتين هم يعلمون, يعلمون يقينا بأنهم بأن محمدا على الحق وقد قال قائلهم هو هو قال هو هو قال ما تفعل قال عداوته إلى يوم الدين فقال الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن كان حقا ما تقولون هو الحق هو الصدق وأنكم على الحق وأن محمدا ليس على الحق فتمنوا الموت أو تكون, أو تكون المباهلة الموت على, على الضال وتعلمون أنكم أضل, أضل القوم ولذلك قال الله تعالى مكذبا إياهم ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين يعني لا يتمنون الموت أبدا بما قدمت ايديهم من التعدي و... والظلم هم فيه. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت ايديهم من الكفر والشرك والعناد والجحود والتكبر وأكل الربا وشرب الخمر هكذا كان يفعل اليهود. قال الله تعالى قاتل الله اليهود إن الله حرم عليه الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوا سمنا او فاكلوا سمنا وهذه فيها دلاله واضحه جدا على عناد وجحود وطغيان اليهود وقد كفروا بالله وجعلوا له اندادا وقالوا عزير كذا ونسبوه ولدا لله جل في علاه إذا جاء الله تعالى لما قدموا من قدم. الكفر والجحود والطغيان والشرك وجعل الله وجعل الله أنداداً قال الله تعالى ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قال تعالى خل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمناه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تريد أنهم احرص الناس على حياتهم ومن الذين أشكوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هم من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سبحان الله الله عنكم جميعا هذا امر ولياء جول الدين هادو ان زعمتم انكم اولياء الله الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت علوا ونذو ابناءنا وأبنائك ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتعد فنجعل لعنة الله على على على, على على الكاذبين توعن أصل النصارى قالوا لو خرجتم ما رجع منكم أحد لو خرجتم ما ما رجع منكم أحد وزاد قال الله تعالى قل من كان في الطلاة فليمدد له الرحمن مدى وفي رؤية عن ابن عباس رضي الله عرضاه في مسلم أحمد قال أبو جهل أعنى الله محمدا الرأيت محمدا عند الكعب لأتي حتى أطأ على عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ذهاب واياب يا سمراء ذهابا وايابا ولو ان اليهود تمنوا الموت كما قال الله تعالى لماتوا واراهم مقاعدهم من النار ولذلك هم يخالفون لذلك الله تعالى اقام عليهم الحجه قل ان كنتم قل يا ايها الذين هادوا ان تعنتم انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لا يتمنونه أبدا لأنهم يعلمون ما لهم عند الله جل وعلا يعلمون ما ما ما لهم عند الله جل وعلا وأن الله جل وعلا توعدهم وعد لهم عذابا عظيما عد لهم عذابا عظيما فلذلك هم يعلمون أنهم لو, لو, لو, لو ذهبوا إلى ربهم وكان البعث والنشور فالتقريع والتوبيخ والإهانة والذل والحقارة والعذاب الأليم والعقاب الشديد ينتظرهم لذلك قال إن كنتم صادقين تمنوا الموت على أي فات من الفئة والله يبين زي في ولا تمنونه أبدا بما قدمت عيدين والله عليم بالظالمين الظلم الأكبر لأنهم كفروا بالله وبرسوله الظلم الأكبر لأنهم كفروا بالله وبرسوله سبحانه جل في علاه قال والله عليم بالظالمين فيها أنهم من اعظم الناس وظلمهم أنهم جعلوا لله اندادا وجعلوا الله الولد ومن شده ظلمهم جحدوا بايات الله وعصوا رسله وكفروا بهم لذلك بين الله جل وعلا قال والله عليم بالظالمين يعني هؤلاء من اظلم خلق الله جل وعلا هم الذين وضعوا شيء في غير موضعه وعن كتاب ربهم شروه بثمن بخس درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لذلك قال والله عليم بالظالمين وهذا كله على ما سردناه في الآيات أنه على اليهود الذين تغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وقد جحدوا بآيات الله جل وعلا وعصوا رسله ووصفوا الله بالنقائص لذلك كان عقابهم أليما قال ولا يتمنونه الموت يعلمون ما بعده بما قدمت ايديهم وهذا تعليل, تعليل ففي السبب أنهم لا يتمنون الموت لانهم يعلمون بانهم لا نجاه لهم عند الله جل وعلا والأمر جلل, والأمر جلل قد نسبوا لله الولد قد كفروا برسله قد قتلوا انبياءه فهم الذين قد تعهدوا على قتل عيسى عليه السلام وأنقذ الله من من أيديهم وما قتلو وما شبقوا وما ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ولا تمنونه أبدا بما قدمت أيديهم حملا لدين الله فلم يتحمل فوك الحمار حمل لدين الله فلم يتحمل فوك الحمار مبركاته الفائدة الثالثة هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل عليه السلام عليكم Alaykum As-salamu alaykum I'll be able to answer the question